اني حيرني ولقيتني بنادي ولا ولا مغلول. على قلبي هواي مكتوب Seni İlani haptı o kudretini haptı to. İlani haptı to, o kudretini haptı to. Unfurhat sıkı toğu, davo